ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس İnna Allah semmigun bıcid, yâlâmın ma bîn aydihim ve ma kalfahum, ve ilâ وَجَنُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُصْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ يَجْعَلُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم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 Tania'mal maula ve ni'men nasir. Sadaka Allahu'l